اعوذ بالله من شركه موزين بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد تقدم الفصل السابق ان شيخ الاسلام رحمه الله يذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام بين للصحابه معاني القران وان الصحابه رضي الله عنهم بينوا ذلك للتابعين كما بين لهم ايضا معاني سنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال فضل في اختلاف السلف في التفسير وأنه اختلاف تنوع الاختلاف إما أن يكون اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد. اختلاف التنوع والاختلاف الذي يمكن الجمع بين الأقوال فيه اختلاف التضاد هو الذي لا يمكن أن يجمع بين الأقوال فيه أقوال متضادة واجتماع المتضادين لا يمكن عقلا ولا نقلا فالمنقول عن الصحابة إنما هو من النوع الأول قال رحمه الله الخلاف بين الثلاث في التفسير قليل وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير أن الأحكام مجال الاجتهاد فيها وإعمال الرأي فيها اكثر من التفسير قال وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع يرجع إلى اختلاف تنوع اختلاف تضاد وذلك صنفان اختلاف التنوع الوارد عن الصحابة وهو أكثر ما ورد عنهم من الخلاف يرجع إلى صنفين الاختلاف الواقع بين الصحابة في التفسير هو تنوع وذلك صنفان أحدهما أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعباره واضحة غير عبارة صاحبه وعبارة صاحبه ايضا عبارة واضحة تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى الشيء واحد فسره كل واحد منهما بتفسير وتفسير كل واحد منهما له معنى يختلف عن معنى تفسير الثاني وكلاهما يتفقان كانهما يفسران شيئا واحدا المسمى واحد والتسميه وقع الخلاف فيها لأن في كل تسمية كل منهما معنى غير المعنى في تسمية الآخر بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفه والمتباينة الأسماء إما أن تكون متباينة يعني مختلفة اختلافا كليا او مترادفه يعني تتفق في المعنى او متكافئة أي تتساوى في دلالتها على معاني وهذه المعاني مختلفه المعنى مختلف هذا يقال له التتافق أما الترادف نفس المعنى والتباين معنى مغالف يعني ترادف وتباين ضمن الضيم تكافؤ مرحله بينهما الترادف يؤدي نفس المعنى التباين معنى مغاير بالكليه التكافؤ معنى متغير مع اتحادهما في الجنس وهذا يريد ذاتا والآخر يريد نفس الذات كل هذا الجسم هو محمد والثاني يقول هو محمود وكلاهما معناهما متقارب فيه حمد وهذا فيه حمد لكن هذا يريد معنى مختلف شيئا ما عن المعنى الآخر والمراد واحد المسمى واحد فهذا الخلاف الذي وقع بين السلف صنفه الأول هو المعبر المعبر من كل واحد منهما بتعبير يختلف عن الآخر والمعبر عنه شيء واحد يقول بمنزلة الأسماء المتكافئه التي بين المترادفه والمتباينه كما قيل في اسم السيس الصارم والمهند المسمى واحد هو الاله التي يضرب بها ويقتل بها واحد سماه المهند والاخر سماه الصارم المعنيان مختلفان شيئا ما لكن المسمى واحد فهذا لا يقال له اختلاف تضرب انما هو اختلاف تنوع كتفسيرهم لبعض الكلمات وستأتي الأمثلة خلاف فيما بينهم هذا يفسرها بالكلمه الفرنية والآخر بكلمة أخرى والثاني بكلمة ثالثة والمفسر واحد والمعاني لا تتعارض هذا أراد تفسيره من جهة والثاني أراد تفسيره من جهة أخرى والكل يتفق على أن المفسر واحد كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد ذات واحدة لها أسماء وصفات كل اسم يطلق عليه يدل على الذات وله معنى يغير معنى الاسم الآخر الذي يدل على نفس الذات فالمسمى واحد والتسمية مختلفة باختلاف المعنى الذي يريد من أطلق هذا الاسم وهذا لا يكون اختلاف فبضل هو اختلاف تنوع واسماء الرسول صلى الله عليه وسلم واحد وكذلك هو شخص واحد اسمه محمد واسمه أحمد واسمه الماحل واسمه الع الحاشب واسمه العاقب يصح أن يقول محمد هو احمد هو الماحي هو الحاشب هو العاقب ومحمد غير الحاشب غير العاقب غير الماحي من جهة المعنى أما من جهة دلاله الاسم على الذات صريحة فمحمد هو احمد هو الحاشب هو الماحل هو العاقب ومحمد غير احمد غير الحاشر غير الماحي غير العاق وضع الكلام متحده ومتفقه متحده من حيث دلالتها على الذات ومختلفه من حيث دلالتها على المعاني فان اسماء الله كلها تدل على مسمى واحد فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر فالواحد يقول يا رحمن يا رحيم لا يختلف عن من يقول يا قوي يا مفين لا يختلف عن من يقول يا رزاق يا كريم الكل يدعو وحدا ويختلفون في المعاني المغاد من دعائهم هذا يريد الرحمة وهذا يريد الرزق وهذا الاخر يريد القوة والثالث يريد العزه وهكذا لكن المدعو واحد الذات واحدة فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم اخر وإن وجه خلاف لكنه خلاف ليس منبنيا على تضاد التباين بل اسماء تطابق ليس ليس ايه مترادفة ولا متبايمة التطابق والتكاف والتساوي مع اختلاف في المعاني الترادف اتفاق المعنى التباين اختلاف المعنى كلية قال وليس دعاؤه فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى يعني لو قلت يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا غفار يا قهار يا ثواب الى اخره فانت تدعو الها واحده الله أو يدعو الرحمن أي ما تدعو أي, يعني أي هذه الأسماء تدعوه بها فلا هو الأسماء هي له تدل عليه على الذات المدعوة تدل على الله سبحانه وتعالى له وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات ذات الله عز وجل يقول العليم والله نفس الذات ويدل هذا الاسم على الصفة التي يتضمنها العلم فالعليم هو الله من جهة دلالته على الذات والعليم يدل على معنى زائد وهو العلم فقل وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدره والرحيم يدل على الذات والرحمة فالعليم والرحيم والقدير متفقه من حيث دلالتها على ذات واحده ومتباينه من حيث دلالتها على معاني مختلفه ومن أنكر دلاله أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس غلاف الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين يعني لا يثبتون معاني لاسماء الله عز وجل وصفاته فأولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون, لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات لن لا يمكن أن ينكر أن الله يسمى الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر إن هذه وردة القران لا يمكن أن ينكروه لكن لا يقولون إنها تدل على معاني لا معنى له فالملك بمعنى وعين القدوس وعين الرحمن وعين الرحيم وعين السلام ولا معنى ولا صفة يتضمنها هذه الأسماء إذا أسماء لا معنى لها ولا تضيف للذات او لا تدل على الذات بصفات وهذا يؤدي بهم إلى أنهم يعبدون ذاتا لا صفات لها وهذا ليس في الوجود ما فيش في الوجود ذات من أي ذات أي عين شيء محسوس لابد أن تكون له صفات طول عرض لون طعم ريح وزن وما إلى ذلك أما الشيء الذي لا توجد له صفات هو العدم فالذين يثبتون أسماء أسماء بلا معاني هؤلاء غلاة القرامطة والباطنية يتبعونهم وغلاث الجهنية يتبعونه قال فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون أثما هو عالم محر كالمضمرات يعني ليس له معنى زي ما تقول مثلا إيه؟ إبراهيم هو عالم على الشخص الفلان محمد هو عالم على الشخص الفلان سعيد هو عالم على الشخص الفلان يدل على ذات فقط لا يدل على معنى بمعنى أنه يسمى سعيد وقد يكون شخيا لان الاسم علم فقط علم محض يعني يشير إلى هذه الذات فحسب لا يدل على معنى فيها أما اسماء الله عز وجل لا بد ان تتضمن معان وصفات قال فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسم هو علم محظم كالمضمرات وإنما ينكرون ما في أسمائه العسدة من صفات الإثبات فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلات الباطنية في ذلك وليس هذا موضع باط ذلك زي الظاهرية ظاهرية في الفروع يعني مؤولة في الأسماء والصفات وإنما المقصود أن كل اسم من الأسماء يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل ايضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم يعني العليم يدل على الذات المقدسة ويدل على صفة العلم التي هي معنى هذه الصفة ويدل على معنى في الصفات الاخرى بدلاله اللزوم فالعليم يستلزم أن يكون قادرا يستلزم أن يكون حكيما مريدا الاسم يدل على الذات ويدل, بدلالة المطابقة ويدل على الصفه بدلاله التضمن ويدل على الصفات الأخرى بدلاله اللزوم وهذا ليس تضادا يعني الواحد يقول الله هو الرحمن الثاني يقول الله هو الرحيم الثالث يقول الله هو الملك ويقول هو القدوس هذا ليس خلاف بينهم فهو الملك القدوس والسلام هو المؤمن فما ورد عنهم في الخلاف في تفسير بعض الكلمات من هذه الجهه ليس خلاف أو اختلاف فضر إنما هو اختلاف كل منهم يريد معنا في الكلمة واللفظ الذي فسره غير المعنى المراد من اللفظ الآخر الذي فسر به الثاني والكل يتفق في أنه يريد ذاتا واحده قال وإنما المقصود أن كل اسم من أسماء يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك هذه ليست هناك خلاف يعني واحد يمسك المصحف يقول هذا القرآن والثاني يمسك يقول هذا الفرقان والثالث يقول هذا البيان هذا الذكر والهدى والشفاء ما فيش خلاف بينهم لكن كل واحد منهم أراد معنى في هذا القران الهدى يعني هدا فيه الشفاء شفاء القلوب الاردن فيه البيان بيان ما يحتاجه الناس فيه وهو شيء واحد وهو القرآن كلام الله يقول فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم أنت تريد أن تسمي هذا القرآن والاخر يسميه القرآن والثالث يسميه البيان لكن يريد معنى بهذا الاسم غير المعنى الاخر فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان وهذا التعبير بأي اسم كان ليس دلاله على الاختلاف الذي فيه تضاد والذي يوجب التنافر عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم وقد يكون الاسم عالما وقد يكون صفة كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره احد يسأل عن الذكر ما هو الذكر فيقال له هو القرآن مثلا او ما أنزله من الكتب القرآن وغيره من الكتب فان الذكر مصدر والمصدر تاره يضاف الى الفاعل وثارة يضاف الى المفعول ذكر الله الذكر الذي ذكره الله يضاف إلى الفاعل و تاره يضاف الى المفعول فاذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني هو المفعول كان ما يذكر به ذكر الله ذكر مصدر يضاف إلى الله يعني ما يذكر به الله مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر هذا ذكر الله بمعنى اضافه المصدر إلى الايه الى المفعول واذا قيل بالمعنى الاول واضافه المصدر الى الفاعل واذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلام ذكر الله اي ما ذكره الله الله فاعل مضاف الى الذكر هذا اللي هو المصدر ذكر الله الذي ذكره الله فالله هنا فاعل هذا المصدر ذكر الله أي ذكرك الله فالله هنا مفعول للمصدر مضف إليه يعني يقول وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري يعني واحد يقول عن ذكري يعني عن كلامي عن ذكري يعني عن قول إليها الله والحمد لله وسبحان الله والله اكبر يعني أن يتكلم هو بذكري او عن ذكري ما تكلمت أنا به كلام الله عز وجل واضح الكلام ذا والمصدر المصدر له هو الثالث من الأفعال ذكر يذكر ذكرا ضرب يضرب ضربا كتب يكتب كتابة ذكرا وضربا واكلا وشربا وكتابة هذا اسم مصدر المصدر احيانا يضاف للفاعل واحيانا يضاف للمفعول اكلك أنت تأكل أنت الفاعل هنا واكلك الذي تأكله يبقى المضاف إلى المصدر هنا المفعول أكلك شعلك أنت للأكل والمفعول بأكلك أنت ذكر الله شعل الله وهو كلامه الذي تكلم به القرآن وايضا يأتي خلاف آخر هل الذكر المربي القرآن او كل كلام الله عز وجل القرآن والثورى والإنجيل والزبور والصحف ما إلى ذلك أو ذكرك أنت الله فالمصدر تارثا يضافه إلى الفاعل وتارثا يضافه إلى المفعول فاختلفوا في تفسير قوله ومن أعرض عن ذكري هل المراد به مضافة الفائل إضافة فاعل للمصدر أو ضف المفعول للمصدر وهذا اختلاف اختلاف تنوع لأن اللفظ يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى لفظ, لفظ يراد به معنيان معنى يختلف عن المعنى والمعبر نعم. وإن كان ربي صلى الله عليه وسلم موضح المعاني هذه إلى الصحابة الصحابة المتحدثين إلى قوله ماشي النبي صلى ممكن يفسر بهذا وهذا باختلاف كنا. هم نفسهم يفسر بهذا وهذا طيب وهذا هو المراد من قولي اللي هو الايه المعنى الأول اللي هو ضافت. المصدر إلى الفاعل وهذا هو المراد في قوله ومن اعرض عن ذكري لأنه قال اللي هو الايه اللي هو كلام الله عز وجل ومن اعرض عن ذكري لأنه قال قبل ذلك فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدا فلا يضل ولا يشقى وهذا هو ما أنزله من الذكر. لذلك الإضافة هنا إضافة المذكور لله عز وجل الذي ذكره الله عز وجل الذي هو كلامه لأنه قال قبل ذلك فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وهدى هو ما أنزله من الذكر وقال بعد ذلك قال رب لما حفرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك اياتنا فنسيتها التي جاء ذكر الحكيم والمقصود أن يعرف الذكر هو كلامه المنزل أو يعرف الذكر أن الذكر هو كلامه المنزل او هو ذكر العبد له فسواء قيل ذكر كتابي او كلامي أو هداي أو نحو ذلك فإن المسمى واحد ومن أعرض عن ذكر الذكر هو الكلام هو القران هو الهدى هو النور وما إلى ذلك فالمسمى واحد المسمى واحد والاختلاف في الأسماء التي يراد بها معاني مختلفة المسمى وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلابد من قدر زائد على تأيين المسمى مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن يعني ما معنى السلام وقدوس السلام المؤمن؟ بخلاف ما يقول ما المقصود بالقدوس السلام المؤمن؟ أقول لك القدوس السلام المؤمن هو الله ده واحد. لما يقول ما معنى القدوس السلام المؤمن؟ فأريد التباين هنا معان الاسماء ال ال وان الأسماء. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختص به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى مثل أن يس أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن. وقد علم أنه الله لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك إذا عرف هذا فالثبت كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر هذا خلاف لكنه تنوع كما يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم أي إن المسمى واحد أحمد هو الحاشر والعاقب من حيث دلالته على الذات لكن الحاشر غير العاقب من حيث المعنى هذا غير هذا الملك القدوس هو الغفور الرحيم من حيث دلالته على الذات لكن من حيث دلالته على المعنى المتضمن والصفر المتضمنة المتضمن في هذا الاسم يختلف أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفه هي هذه لقلنا لو قلنا هذه هي هذه ومعنى هذه ومعنى هذا والتجهم وهو نافل صفات الله عز وجل ومعنى أسماء الله سبحانه وتعالى يقول ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس اللي هو الصنف الأول من الاختلاف الاختلاف التنوع الذي وقع بين الثلاث أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة واضحة غير عبارة صحيح تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع احتحالي المسمى هذا ليس اختلافا في الحقيقة اختلافا يحفل مع التباين والاختلاف ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم. فقال بعضهم هو القرآن اتباع القرآن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علين الذي رواه التلمزي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة وحعل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وحديث ضائف ما تقدم وقال بعضهم هو الإسلام الصراط المستقيم هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواسى المتمعان في حديث النواتي ابن سمعان الذي رواني الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيمة وعلى جنب الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحه وعلى الأبواب سطور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط قال فالصراط المستقيم هو الإسلام إذا واحد فسر الصراط المستقيم بأنه دي القرآن والآخر فسره بأنه الإسلام. وهذا له دليل على هذا التفسير ويريد منه معنى غير دليل الآخر والمعنى الذي أراده الثاني قال فالصراط المستقيم هو الإسلام والسران حدود الله والأجواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن ألف هذان القولان متفقان لان ديننا الاسلام هو اتباع القران ولكن كل منهما بينه على وقت غير الوصف الاخر كما أن لفظ صراط يشعر يشعر بوقت ثالث وكذلك قول من قال هو السنه والجماعه الصراط المستقيم والسنه والجماعه نعم نعم صحيح نعم هذه نبوي ولكن كل منهما بينه على وصف غير الوصف الآخر كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال هو طريق العبودية وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامثال ذات فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها هذا داخله في الاختلاف لكنه ليس اختلاف تضاد الصنف الثاني من ايه من اختلاف التنوع الصنف الأول كان ايه بعبارات أو ألفاظ مختلفة تدل على معامل متبينة لكن الذات المسمى واحدة الصنف الثاني من اختلاف التنوع أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه اسم عام يعم أشياء كثيرة فواحد يذكر جزءا من هذا والآخر يذكر جزءا آخر على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على المشر إليه لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل أعجمي أن يذكر كل منهما من الاسم, العام من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عموم وخصوصه مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى رضي الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده يعني كل خبز يعني فقلنا له هذا مش معنى ان هذا الخبز فقط وغير ليس خبزا يعني واحد وراه رغيف مدور والثاني وراه رغيف طويل والثالث وراه رغيف من التنيس ولا ما الى ذلك كله كل واحد عرك فرد من افراد هذا العام وكلهم لا يختلفون لان تعريفاتهم والفاظهم او اشاراتهم لهذا لا تريد عينا انما تريد النوع ولا خلاف بين ذلك مثال ذلك ما نقل في قول ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفين من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتاصد ومنهم سابق بالخيرات فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات الظالم السارف للواجبات والواقع في المحرمات والمقتصد يتناول فاع الواجبات وترك المحرمات اشتصد يعني توصف ففعل ما أمر به وترك ما نهي عنه تحريما والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات يعني الظالم لنفسه ترك الواجبات والواقع في المحرمات المقتصد قام بالواجبات وترك المحرمات المسارع، المسابق، هذا اضاف إلى الواجبات المستحبات وإلى ترك المحرمات المكروهات. والمقتصد يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرر بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعة. يعني يعين افراد هذه العمومات السابق هو الذي على العموم لكن يجي واحد يقول لك السابق الذي سبق إلى أداء الصنوات في جماعة أو أدرك التكبير الأولى او سبق إلى إعطاء الزكاة وهذا هذا يدل على أنه سبق في عبادة والثاني يدل على أنه سبق في عبادة أخرى والكل لا بينهم فأنه من درجة تحت العام وهو التسابق إلى فعل الطاعات وترك المحرمات قال فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهف للمحرمات والمقتصد يتناول فائل الواجبات وترك المحرمات والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون هم المق... أولئك المقربون ثم إن كل منهم يذكر, في... يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات في نوع من أنواع الطاعات كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت والمقتصد الذي يصلي في أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الصراء، فالأول أتى بالواجب والمستحب، والثاني أتى بالواجب فقط، والثالث فعل المحرم أو ترك الواجب. على سبيل العموم، على سبيل العموم، وهذا تخصيص، تخصيص وإرادة بعض أفراد العام، وهذا لا خلاف بينهم، لما يجي واحد يقول إيه السابق والذي يصلي في أول الوقت. هذا لا يخالف قول من يقول السابق هو الذي أدى الواجبات وأضاف اليه المستحبات إن أدى الواجبات وأضاف المستحبات هذا الذي صلى في أول الوقت خاص أفراد العام بعض أفراد العام الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام لبعض أنواعه على سبيل التمثيل وتمديه المستمع على, على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه يقول ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطعام كفور القائل السابق الذي يصل في أول الوقت والمقتصد الذي يصلف أثنائه والظالم لنفسه الذي يؤخذ العصر إلى الصدراب أو يقول الساجق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادلة بالبيع العادل بالبيع اللي هو المقتصد اللي جاء بالواجبات وطرق المحرمات والمحسن اللي أضاف إلى الواجبات المستحبات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 والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأمثال هذه الأقاوين وهذا ليس اختلاف صباب إنما هو اختلاف تنوع فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية السابق والمقتصد والظالم لنفسه يفصران هذه التفسيرات المختلفة لكن تتفق أنها تدخل تحت هذا الجنس جنس أداء الواجبات وترك المحرمات جنس أداء الواجبات وترك المحرمات والزيادة فعل المستحبات وترك المكروهات، جنس ارتكاب المحرمات الظالم للنفس وترك الواجبات فهذه أفراد لا تدل على المغايرة بل هي تدخل تحت هذا العام فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على ما غيره فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق يعني يكون سهل على المستمع غير الوصف العام والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو القول وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا وقد يجئهم كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا لا فيما إن كان المذكور شخصا فأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية الظهار نزلت في مرأة أعوث ابن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العدلاني أو هلال ابن أمية وإن ايه الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله وإن قوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني القريضة والنظير وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبرة نزلت في بدر وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الدار وعبي بن بداء وقول ابي أيوب إن قوله ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكه نزلت فينا معشر الانصار يعني أسباب النزول الاختلاس أسباب النزول <تصفيق> ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين من المشركين بمسك أو في قوم من أهل كتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله هذا من الصنف الثاني من الخلاف الذي هو خلاف تنوع يقول الناس وان تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا ثم ضرب بعض الامثله من الآيات واحد يقول اي الفاتحه نزلت في كذا الألف لننزل في كذا، فهل سبب النزول هذا تكون الآية خاصة به أم أنها تعم من كان مشابها له؟ يقول والناس وإنت نزعوا في اللغة العام الواردة على سبب هل يختص بسبب أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين. وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، يعني من يكون مثله من هذه النوعية من يتصف بصيفته وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناوله لذلك الشخص الذي نزلت فيه يعني ولغيره ممن كان بمنزلته وان كانت خبرا بمدح او ذم فهي متناوله لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته في الوصف الذي يمدح ويذم عليه ومعرفه سبب النزول يعني اختلافهم في ذكر سبب النزول او تخصيص عموم الآية بسبب النزول لا يكون ذليلا على أنه قاصر على هذا السبب وعلى من نزلت فيه بل العبرة بالعموم فهو مستمل له ولنظيره ومثيله ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الايه فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصحو قول كان أصحو قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالق رجع إلى سبب يمينه وما هيجها حلف يمينا على كذا مش عارفين نيته ثم نقول إيه الذائع الذي دتعوا لهذا اليمين نعرف مقصوده ومرده من اليمين السبب والذائع الذي دفعه إليه وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به ثارة أنها سبب النزول ويراد به سارة أنها أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا نزلت هذه الآية في كذا أي في حكم النوع الفلاني ونزلت هذه الآية في كذا أي بسبب كذا وكذا فنزلت الآية في كذا لها معنيان المعنى الأول سبب النزول والمعنى الثاني من يدخل فيه يعني نزلت في هذه الآية في هذا النوع نزلت هذه الآية للسبب الفلاني وهذا ليس خلافا لأن قول الواحد يقول نزلت بسبب كذا وكذا لا يخالف قول الآخر نزلت في كذا وكذا فقول الأول يشير إلى سبب النزول والثاني يشير إلى الحكم المستنبط من هذه الآية الذي يعم من كان سبب النزول ومن كان ما فيه نظير. نزلت في كذا كلمة لها معنية تحتمل سبب النزول يعني نزلت بسبب كذا نزلت في كذا يعني حكمها يعم كذا وكذا المشابه لما كان سببا في نزولها وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به ثارة انها سبب النزول اللي هو كذا ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الآية كذا المعنى المراد من الآية كذا وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسنف كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله يعني يقول حصل كذا وكذا فنزلت الآية يبقى نزلت الآية في كذا بيساوي النزول يعني ساوي النزول هذا له عقم الراقب أما نزلت الآية في كذا وكذا يعني حكمها يتضمن او يتناول كذا وكذا الأول مسند مرفوع الثاني هذا لا يكون مسندا لأنه اجتهاد منه يقول كأنه يقول حكم الآية يتناول كذا وكذا هذا ليس مرفوعا ولا حكم الرفع يتناوله لا يتناوله حكم الرفع لأن اجتهاد منه اجتهد في معنى الآية والحكم المستنبط من الآية أنه واقع على كذا. فلما يقول نزل في الآية في كذا يعني حكم الآية تناول كذا هذا لا يكون له حكم الراف أما نزلت في الآية في كذا أي بسار كذا هذا له حكم المسند يقول وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجلي او يجري مجرة تفسير منه الذي ليس بمسند فالبخار يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند وأثر المسانيد على هذا الاصطلاح فمسند احمد وغيره بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عاقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند نزلت الآية الفلانية كذا يعني سبب نزلها الكل يقول أن هذا مسند له حكم راحة أما نزلت الآية في كذا يعني حكمها يتناول كذا البخار يدخله في المسند لو الرأي وغيره يخالفه في ذلك وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا وإن كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال يقول نزلت في كذا يريد شخصا بعين والثاني يقول نزلت في كذا يريد التعميم تعميم الحكم الظاهر كأنه اختلاف كأنه اختلاف لا اختلاف فهذا يقول سبب نزولها كذا والثاني يقول وإن كان سبب نزولها كذا هذا فإنه يتناوله, يتناوله يتناوله نظيره مثلا ليس خلافا متضاد إنما اختلاف تنوع وإذا عرث هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا وإذا كان الله ضيّتنا ولهما كما ذكرناه بالتفصيل بالمثال يعني لما يقول كل معنى الخبز هل هذا هذا لا ينافي أن يكون غير خبز ولو جاء واحد خبز ثاني يقول لا أنت مختلفين هذا وإن كان في الظاهر اختلاف لكن الحقيقة واحد يرجع للنوى واذا ذكر احدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الاخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، يعني قد تتعدد أسباب النزول، او تكون نزلت مرتين، يعني حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، فنزلت الآية، يعني بعد تتابع الأحداث، او قد تنزل الأيام مرات حدث كذا فنزل قول الله، حدث كذا آخر فنزل قول الله في الآية، يعني قد تتعدد الأسباب وقد تتعدد او يتعدد النزول يقول وإذا ذكر أحدهم لها سبباً نزلت لأجله وذكر الآخر سبباً أي سبباً آخر فقد يمكن, صد يمكن صدقهم صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب أو تكون نزلت مرتين مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير اختلاف التفسير صنفان، صنف الأول، صنف الثاني، صنف الأول اللي هو إيه؟ المعاني، نعم. الصنف الثاني؟ نعم. قال وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير طارة لتنوع الأسماء والصفات. سلام المؤمن المهيمن أحمد محمد الماح الحاشر تنوع الصفات وصارت لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات اللي هذا الخبز ما هو الخبز قال هذا هذا التمثيل والتقرير هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف يعني ما وجد من خلاف او اختلاف بين السلف في التفسير هو اختلاف تنوع وهو صنفان اللذان اختصر الكلام في النهاية هم تنوع الاسماء ومعانيها والثاني تمثليات كما اشار دخول افراد تحت العام ذكر كل واحد يذكر فردا يختلف عن فرد الاخر والكل يدخل تحت جنس واحد يقول ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون الله فيه محتمل بس نكتفي بهذا ونخلي ليه الجزء الثاني لما نعصر رؤوسنا الليله وننزل الليله